بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى لا سو ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضللا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأم اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنحمة ربك فحدث